الحمد لله الحمد لله الذي يظهر لأوليائه بنعوث جلاله وعنار قلوبهم بمشاهدة صفات تماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإخضاره فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه وأشهد أن لا إله إلا الله إلهاً واحداً جل عن الشبه والأمثال لا مانع لما أعطاه ولا معطي لما منع ولا معقب لأمره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والأمين على وحيه والحجة على خلقه شرح الله به الصدور وأنار به القلوب وهدى به أقواماً من الضلالة إلى الهدى اللهم فصل عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وارضى اللهم عن أصحابه أعلام الهدى ومن سار على نحجهم إلى يوم الملتقى أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فابتقوا والزموا مراقبته واعلموا أنكم ملاقون وستجروا من الغفلة فنازلتم في دار المهلة فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل وإنكم قادمون على ما قدمتم ومجزيون على ما أسلفتم فرحم الله امرؤاً تأحب للقدوم على مولاه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاء أيها المسلمون الإنسان له طو... همة وطموح يتطلع بهمته نحو الأطول ويسعى بطموحه إلى, الأف... إلى الأكمل أو الله في فقرته أن ينشد السعادة ويتطلب القمأنينة وقد حاول في دوراته الحضارية المتعاقبة تحقيق ذلك معتمدا على خبرته الذاتية وفلسفاته العقلية واجتهاداته البشرية وقد باءت تلك المحاولات بالفشل على درجات متفاوتة وسبب الفشل غير واضح إن السبب كل السبب عجل الإنسان في قدراته الثافية وقصوره في عقله المجرد لابد للإنسان في تحقيق النجاح المنشود وتحقيق السعادة المبتغى من الاتصال بالله عز شأنه والتعلق به واستمداد عونه لابد من الوحي يتنزل عليه من ربه تأتي به رسل الله وتحفظه كتب الله فإذا مرتبط العقل بالوحي والخبرة بالهدى حصل الاستقرار واستقام الطريق وانضبطت الموازين لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة وقال سبحانه قال احبطا منها جميعا بعضكم لبعض بعض عدو فإما يأذينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الإسلام هو دين الله الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتبه إن الدين عند الله الإسلام وختم بالرسل محمدا صلى الله عليه وعليه الأجمعين وختم الكتب بالقرآن العظيم محفوظا من التحريف والسبزيل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان ومن يبدغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسرين الإسلام هو دين الكمال والشمول والدوامل اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كلمة الإسلام الكبرى هي لا إله إلا الله محمد رسول الله فالتوحيد طضية الدين الأولى ومن أكبر معالم التوحيد ألا نبتغي ربا سواه وقل أغير الله أبغي, أبغي ربا وهو رب كل شيء وألا نتخذ من دونه أولياء أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وأن لا نجعل غيره حكما بيننا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مبصلا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل معصوم فيما يبلغ عن ربه وكل ما جاء به حق واجب التخطيق والاتباع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وينضوي تحت ذلك وينطوي بقية أركان الإيمان وفرائض الإسلام ومطلوبات العبادات في فرائضها ونوافلها صلاة وصيام وزكاة وحجا وما يتبع ذلك من نظم الأخلاق والسياسة والاقتصاد والاجتماع والبيعة والشورى والعدل والحكم وحفظ الحقوق وإقامة الحدود وبناء الحياة كلها على شرع الله ودينه قل إن صناتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له عباد الله لقد حفظ الله تعالى هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين من كل كيد ومكر وفساد على مر التاريخ والعصور كل ذلك ببركة دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين دعا ربه في علا بحفظ هذه البلاد وحفظ أهلها بشرطين أن يؤمنوا بالله حقا ويطبقوا شرع الله صدقا قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربك على هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فاستجاب الله لدعاء نبيه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسطر قبول دعوته في كتابه الكريم إلى يوم الدين رغم شناءة الشانئين فقال سبحانه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون فأصبحت بلاد الحرمين آمنة مضمئنة فاقت في أمنها بلاد العالم أجمع رغم أنهم يملكون ما لا نملك من الإمكانيات إلا أننا نملك شيئا عظيما فقدت الدول الكافرة العظيمة ألا وهو الإيمان بالله تعالى الذي شرطه علينا إبراهيم الخليل في دعوته فاختل الأمن عندهم إنه الشرط الإبراهيمي من آمن منهم بالله واليوم الآخر فبقاء الأمن مرتبط بالإيمان بالله واليوم الآخر، وبالعمل الصالح، وتطبيق شرع الله، وذهاب الأمن مرتبط بذهاب الإيمان بالله واليوم الآخر، وذهاب العمل الصالح وتطبيق شرع الله. هذه البلاد ولله الحمد وحتى هذه الساعة جاهدة في تطبيق شرع الله، وهذا سر أمنها وقوتها. فأصدق الله علينا الخير من كل مكان. وجمعه لنا في أمن وأمان جراء تمسكنا بديننا والسباب عليه قال الله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولو لم يكن الأمن بيننا قائما لما جلبت لنا تلك الثمرات من كل مكان وفي آية أخرى يبين المولى جل في علاه أن من تمسك بدينه فيمكن له في الأرض ويبسط له الأمر ولا يمس يمسه السوء أبدا قال الله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا وليمثلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أيها المؤمنون إن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام إن المحافظة على الجماعة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 وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال جل ذكره إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وهذا الأصل, وهذا الأصل الذي هو المحافظة على الجماعة مما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة مثل قوله عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة رواه الترمذي وقوله عليه الصلاة والسلام من خلع يدا من طاعف لقي الله يوم القيامة لا حجة ومن مات وليس في عمقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم وقوله عليه الصلاة والسلام إنها ستكون هناث وهناث فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسلم كائنا من كان رواه مسلم في صحيحه وما عظمت الوصية باجتماع الكلمة ووحدة الصفت إلا لما يترثب على ذلك من مصالح كبرى م... وفي مقابل ذلك لما يترثب على فقدها من مفاقد علما يعرفها العقلاء ولها شواهدها في القديم والحديث والتاريخ أكبر شاهده ولقد أنعم الله على أهل هذه البلاد باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة لا يفرق بينهم أو تشتت أمرهم سيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقاتها منطلقات المتغايرة امتثالا لقول الله تعالى منيبين إليه والتقوط وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وفانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقد حافظت المملكة على هذه الهوية الإسلامية فمع تقدمها وتطورها وأفغها بالأسباب الدنيوية المباحة فإنها لم ولم تسمح بحول الله وقدرته بأفكار وافدة من الغرب أو الشرق تنتقص من هذه الهوية أو تفرق هذه الجماعة إن من نعم الله عز وجل على هذه البلاد حكاما ومحكومين أن شرفهم الله بخدمة الحرمين الشريفين اللذين ولله الحمد والمنة ينالان الرعاية التامة من حكومة المملكة العربية السعودية عملا بقوله سبحانه وإذ جعلنا البيت نسابة للناس وأمنا واستخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقد نالت المملكة بهذه الخدمة مدية خاصة في العالم الإسلامي فهي قبلة المسلمين وبذات الحرمين والمسلمون يقومونها من كل حدب وصوب في موسم الحج حجاجا وعلى مدار العام عمارا وزوارا أيها المؤمنون إن النصيحة لها مقام عالي في الإسلام حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وإن من آكد من يناصح هو ولي الأمر حيث قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناطحوا من والله الله أمركم الله الإمام أحمد في مسنده إذن فالإصلاح والنصيحة لهما أسلوبه، أسلوبهم الشرعي الذي يجلب المصلحة ويدرأ المفتد وليس بإشاعات وأكاذيب فيها تهويل وإثارة وفتن لمخالفة ذلك ما أمر الله عز وجل به في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعو به ولو ردوه إلى الرسول وإذا أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لستبعتم الشيطان إلا قليلا وبما أننا في هذا البلد نجتمعون على الكتاب والسنة والبيعة الشرعية ولزوم الجماعة والطاعة فإن الإصلاح والمصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات العدنية والوسائل والأساليب التي تثير الفتنة وتفرق الجماعة وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها والتحرير منها عباد الله إنما يسمع في هذه الأيام من دعوات للقيام بمظاهرات في هذا البلد الكريم لهو خطر عظيم وجرم كبير وخيانة للمسلمين أجمعين وليس لهذا البلد وأهله بعصد وذلك لأن ما يصلح في بلد ليس شرطاً أن يصلح في بلد آخر فليس الحال في بلد يطبق شرع الله كحال بلد يحارب فيه الإسلام ويفرض على الناس فيه قيود حتى في عبادتهم كالصلاة والحجاب والمشكلة الأدهى أن البعض ممن ينظرون لهذه المظاهرات على أنها تحقق مطالبهم لمطالب قد تكون صغيرة جدا مقابل ضياع مصالح كبرى للعباد والبلاد كاختلال الأمن وتعطيل مصالح الناس كما غاب عنهم أن هناك نتربت ينتظرون بفارغ الصبر حدوث مثل هذه الفوضى في بلاد المسلمين ليوجهوا سهامهم لأهداف لم يقولوا ليدركوها قبل ذلك فصارت تلك المظاهرات مرتبا لكل من أراد أن يصل لمبتغاه وليس كل من تظاهر حمه وظيفة أو سكن فلستغلت تلك المظاهرات برفع شعار الإصلاح والفرية لكل من يريد فتنة وبلاء في بلاد المسلمين فاستقوا الله عباد الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتكشلوا وتذهب لي حكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفع الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على أستامه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فيا الله على أننا نتكلم عن عدم جواس المظاهرات في هذه البلاد إنما يسوقنا للحديث عن ذلك أمور منها ما يشهده بعض أنحاء العالم العربي الإسلامي من تلك الثورات وكذلك ما يكون في بعض مواقع التواصل الإفتروني من دعوات لتعاميم تلك الثورات في كل بلاد المسلمين وأخيرا الدعوة الفاجرة الآتمة المأذونة للخروج بمظاهرات في هذه البلاد السعودية الآمنة المطمئنة ولا شك أن المتأمل في تلك الدعوة يحتاج إلى وقفة وتفكير هل من يدخل تلك المظاهرات مخلص في دعوته بل إنهم بل إنهم والله يشم منهم رائحة الخبث. بتلك الدعوات الموجهات للشباب في بلاد الحرمين الشريفين التي هي معقل الإسلام ومحبط الوحي ومما يزيدها خبثا إذا عرفت أن من يقف خلف تلك الدعوات هم من الصفويين الروافض والشيعة وغيرهم الذين تلوثت يدهم بالإفساد في مملكة البحرين المجاورة ويريدون جرها في البلاد وغيرها من بلدان الخليج في صراع يصفونهم ثمرته في النهاية وسيخذلون بحول الله وقوته فإن الله مولانا ولا مولى لهم إننا واثقون بإذن الله أن الجميع في هذه البلاد ملتفون حول قيادتهم يدعون لهم وينصرونهم على من عادهم ولا أدل على ذلك من أظهار مشاعر السعيد في وسائل الإعلام المختلفة وما ذلك إلا دليل على مستوى الوعي والإدراف لدى أهل هذه البلاد بمكانتهم وما يراد منهم أيها الأكارم إننا نقول وبشهادة أولياء أمورنا في هذه البلاد أننا لسنا معصومين من الأخطاء وخادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى يكرر ذلك ويعدنه صراحة لأننا بشر ولكن أن تستخدم الأخطاء سبيلا للنيل من مقدرات بلادنا ومختباتها وأمنها فهذا هو الجرم بعينه وإليكم هذا البيان المبارك الذي صبرته يد الشيخ الدكتور عبد العزيز الراجحي أكبر تلاميذ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهذا البيان موجود في موقع الشيخ الراجح الرسمي على الشبكة يقول الشيخ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين عما بعد فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الاكتان وثبت في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتن الملبسة التي لا يتبين فيها الحق كن خير ابني آدم وثبت في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امر بكسر جفون السيوف في الفتنة وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاثا وإذا وقعت الفتنة التي لا يعلم المسلم وجه الحق فيها فالواجب على المسلم الأمور التالية أولا الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إلى أهل العلم والبصيرة المعتبرين حيث يوضحوا له الأمر ويجلوا له الحقيقة ويدفعوا عنه الشبهة لقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ثانيا أن يبتعد عن الفتنة وأن لا يشارك فيها بقول أو فعل أو حس أو تأييد أو دعوة إليها أو جمهرة حولها بل يجب البعد عنها والتحذير من المشاركة فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سمع بالتجال فلينأ عنه ثالثا الإقبال على العبادة والانشغال بها واعتزال الناس لما ثبت في صيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إليه والهرج هو اختلاط الضمور والقتل والقتال ونحن والحمد لله في هذا البلد المملكة العربية السعودية تحت ولاية مسلمة تدين بالحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أعناقنا بيعة لهم على ذلك ووقوع بعض الأخطاء لا يجيز الخروج على ولاة الأمر وبناء على ما سبق فإنه لا يجوز الخروج في المظاهرات التي يخرج فيها بعض الناس للأمور التالية الأمر الأول أن في هذه المظاهرة الخروج على ولي الأمر والخروج على ولي الأمر من كبائر الذنوب لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ولقوله عليه الصلاة والسلام أطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وطاعة ولاة الأمر في طاعة الله والمعاصي لا يطاعون فيها ولكن لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشروط خمسة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أحدها أن يفعل ولي الأمر كفرا لا قصة ولا معطية الثاني أن يكون الكفر بواحا أي واضحا لا لبس فيه فإن كان هذا الكفر يشف فيه أو, أو فيه لبس فلا يجوز الخروج عليه الثالث أن يقول هذا الكفر دليله واضح من الكتاب أو السنة ودليل هذه الشروط الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل عن الغمراء وظلمهم قال إلا أن فروا كفرا بواحا عندكم من الله في إبهان الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محل الكافر ويزيل الظلم ويحكم بشرع الله وإلا فيجب البقاء مع الأول الخامس وجود القدرة والاستطاعة لقول الله تعالى فاستقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الأمر الثاني أن إنكار المنكر على ولي الأمر لا يكون بالخروج عليه بل يكون بالطرق الشرعية المناسبة بالنصيحة من قبل أهل العلم وأهل الحل والعقد من العقلات وذلك أن لشرط إنكار المنكر ألا يترثب عليه منكر أشد منه ولا ترتكب المفسدة الكبرى بدفع المفسدة الصغرى وإنكار المنكر على ولي الأمر بالخروج عليه بالمظاهرات وغيرها يترثب عليه مفاسد كبرى أعظم مما يطالب به من إطلاحات أو إزانة ظلم أو غيرها فمن مفاسد المظاهرات أولا إراقس الدم وسك الدماء ويعتبر من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله تعالى ثانيا اختلال الأمن وهذا من أعظم البلايا والمصائب فإنه لا طعم للحياة مع الخوف وقد امتنى الله على قريش بالأمن فقال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ثالثا اختلال التعليم والصناعة والتجارة والزراعة واختلال الحياة كلها رابعا فتح المجال لتدخل الدول الأجنبية الكافرة ثامثا فتح المجال للمفسدين في الأرض من عصابات كالسرار ونحرهم وعصابات المنتهكين للأعراض وغيرها من الفتن التي لا أول لها ولا آخر وتأتي على الأخضر واليابر ولهذا ولازال الكلام للشيخ الراجعي ولهذا فإني أحذر أشد التحذير من الدخول في المظاهرات أو المشاركة فيها أو الحث أو التأييد أو التجمهر لأن هذه الأمور من العظائم وسبائل الظلوب أسأل الله تعالى أن يجلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحمي بلادنا منها وأن يوفق ولاس أمورنا لما يكون سببا في حفظ الأمر والاستقامة على دين الله وتحكيم شرعه وإصلاح ما يحتاج إلى أسراح وأن يثبتنا على دين الله القويم انتهى كلامه عبره الله فمن خرج في هذه المظاهرات أو أجدها او رضي بها فقد اخل بعقد البيعة التي في عنقه وسيبوء بوزرها يوم لا ينفع مال ولا منون ولن تجادل عنه في ذاك الموقف لا امريكا ولا ايران ولا اضربهما وتأملوا قول الله تعالى ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه وأن يجمع سلمتنا على الحق وأن يصلح حداف بيننا ويهدينا سبول السلام وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدي ضاب المسلمين ونسأله أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والبلاد هذا وصلوا وسلموا على الهادي البشير والامام المحرير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه واقف سنتيه الى يوم الدين واننا معهم بما وكرمه انه اكرم الاكرمين واجود الاجودين اللهم عد الاسلام والمؤمنين اللهم عد الاسلام والمؤمنين اللهم عد الاسلام والمؤمنين وذكر اللهم احدى اعداء اعداء الدين اللهم عليك باليهود والنصارى والشيعين والملحدين والروافض يا رب العالمين اللهم احصي العدد واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم صنيعك اللهم من اراد بهذا البلد اللهم من أراد بأمن هذا البلد وقيادته ومقدراته سوءا فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وادر دائرة تسوي عليه يا رب العالمين اللهم افضح اسراره اللهم افضح اسراره اللهم افضح اسراره واحتك اسراره وارنا فيه عجائب قدرتك وعظيم صنيدك اللهم شل اركانه واقرف لسانه اللهم اننا نسألك ان ترد كيده في نحره وتجعل تدميره في تدبيره وان تجير دائرة السوء عليه بعزتك وقدرتك يا عظيم اللهم ألن الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أجل الأمن والإيمان على بلدنا هذا خاصة وعلى سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم في اخواننا المسلمين في ليبيا اللهم ملطف في اخواننا المسلمين في ليبيا اللهم احكم دماءهم واحسر اعراضهم وصن اموالهم واحفظ, أم... واحفظ بلادهم وامن بلادهم اللهم ونصرهم على هذا الطاغية يا رب العالمين اللهم ابدلهم خيرا منه يا حي يا قيوم السماوات والارض اللهم أذن الامن والإيمان على بلاد المسلمين أجمعين اللهم أمن بلاد اليمن يا رب العالمين اللهم أمن بلاد اليمن يا رب العالمين اللهم أطفل فيها الفتن وأصلح فيها الأحوال واجمع فيها الكلمة اللهم ياذا الجلال والإكرام لا تجعلنا عبرة للمعتبرين اللهم لا تجعلنا عبرة للمعتبرين اجمع كلمتنا ولم شعفنا ووحف صفوفنا وسدد آراءنا وصهامنا وتفقد على الحق قلوبنا وأقلامنا اللهم أمن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أمن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين برحمةك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما ياشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أكتغفرك وأتوب إليك